أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل هل يجوز لمن نوى الإحرام أن يقص أظفاره وأن يأخذ من شعره إذا كان قد نوى الأضحية أو وكل من يضحي عنه في بلده جاء في الحديث حديث أم سلمة أن إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة فلا ياخذن من شعره وأظفاره شيئا فإذا كان أرادا يضحي سواء سيفعل ذلك بنفسه أو أناب ووكل من يقوم عنه بذلك فإنه لا يأخذ من أظفاره وشعره شيء في هذه العشر حتى تذبح الاضحيه حتى تذبح الاضحيه اما في يوم العيد او ايام التشريق الثلاثه وهذا اذا كان يريد ان يضحي عنه وعن اهل بيته اما من يضح عنه من الاهل والاولاد فلا يشملهم الحكم وانما هو حكم خاص في من اراد ان يضحي وعرفنا ان هذه آآ آآ يعني هذا حكم يتعلق بالاضحية أو يتعلق بمن أراد أن يضحي يتعلق بمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا والآن دخلت العشر ونحن اليوم في أول أيام العشر فهذه الأيام لا يأخذ فيها من شعره وأظفاره شيئا إن كان يريد أن يضحيه حاجا أو غير حاج يستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المتمتع عندما يؤدي العمرة فإنه لا يتحلل من عمرته إلا بالتقصير وهذا واجب من واجبات العمرة فلا يتحلل من عمرته إلا بالتقصير وهذا واجب من واجبات عمرته لا يتم أو لا تتم العمر إلا به فهذه حالة تستثنى من ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم من انتقض وضوء وضوءه قبل إتمام طوافه وكذلك من أتم الطواف وقد انتقض وضوءه من أتم الطواف هذه لا إشكال فيها إذا أتم الطواف لا إشكال فيه لكن الكلام في من انتقض وضوءه في أثناء الطواف فبعض للعلم يعتبرون أمر الطواف كأمر الصلاة بمعنى أنه لو انتقض وضوءه في أثناء طوافه كالحال فيما لو انتقض وضوءه في أثناء صلاته فالرجل الذي يصلي مثلا الظهر وانتقض الوضوء بعد الركعة الثانية فإنه يقطع صلاته ويتوضى ولا يأتي ويكمل الثالث والرابع وإنما يعيد الصلاة من أولها فبعض أهل العلم يرى أن حال الطائف كحال المصلي وأنه إذا انتقض الوضوء فإنه يتوضا ويعيد الطواف من أوله هذا قول والقول الثاني لأهل العلم أن الطائف إذا انتقض وضوءه فإنه يتوضا ويكمل من حيث انتهى يكمل طوافه من حيث انتهى وجاء في هذا أثر عن أحد الصحابة وهو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن حصل له ذلك فتوضأ وأكمل ولعل القول الثاني هو الأقرب والأظهر والله أعلم نعم أحسن الله ليكم يقول هل يمكن للحاج صيام تسعة أيام من ذي الحجة بما فيهم اليوم الذي يعتمر فيه صيام الأيام, العشر صيام الأيام التسع من ذي الحجة أما يوم العيد فإنه لا يصان فهذا أمر مستحب وهو من الأعمال العظيمة المباركة التي يقوم بها المسلم في هذه العشر المباركة تحريا لفضلها وخيرها وبركتها وفي الحديث ما من ايام العمل الصالح فيهن حب الله من هذه العشر وهذا يتناول الصيام والصلاه والصدقه والذكر وقراءه القرآن وجميع الاعمال الصالحات فاذا الحاج والصيام لهذه العشر إذا ك لهذه التسع إذا كان صيامه لها يؤثر عليه في نشاطه في حجه وأدائه لحجه وقيامه بأعمال المناسك فإن الأولى الا يصوم حتى يتمكن من أداء الحج بنشاط أما إذا كان هذا الصيام لا يؤثر عليه في أداءه لأعمال حجه فإنه يصوم لكن لا يصوم يوم عرفه صيام يوم عرفه مستحب لعموم المسلمين هذا الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه كان مفطرا وتمارى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك اليوم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو مفطرا هل كان صائما أو مفترا فجاء عن أم الفضل رضي الله عنها وكانت تعلم أنه مفطر وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام قد قدحا وملأته لبنا وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وكأنها تجيب على سؤالهم بقولهم الجواب ما ترون لا ما تسمعون الجواب ما ترون لا ما تسمعون أرسلت اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب وأعطتهم جوابا يشاهدونه ويرونه فعلموا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام مفطر بدون أن أحد يتكلم وبدون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وإنما أرسلت له اللبن فشرب وهو عليه الصلاة والسلام على دابته فإذن الحاج لا يصوم يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه وجاء عنه في فضل صيامه أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولهذا قال أهل العلم إن صيام يوم عرفه هو أفضل صيام أيام التطوع كلها ولم تأتي فضيلة في صيام يوم من أيام التطوع مثل ما جاء في فضيلة صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده يوم عاشوراء قال عليه الصلاة والسلام احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله فصيام يوم عرفه لغير الحاج فيه ثواب عظيم جدا حتى من لم يتمكن من صيام الثمان الأول من ذي الحجة أو صيام بعضها لا يفرط في صيام اليوم التاسع للفضيلة العظيمة والثواب الجزيل الذي يترتب على صيام ذلك اليوم أيضا فيما يتعلق بجواب هذا السائل وقت السفر إذا كنت في سفر وارتحال فالافضل أن لا تصوم الأفضل ألا تصوم، ما إن صمتَ إدراكاً لهذه الفضيلة والثواب لا حرج عليك، لكن الأفضل ألا تصوم، نعم. أحسن الله ليكم يقول المدة التي تفصلني بين العمرة والحج ستة أيام وأنا أريد الحلق مرتين، فهل يمكنني ذلك؟ هذه مدة قصيرة، هذه مدة قصيرة، ولهذا الأول أنت أن تقصر ولا تحلق. تقصر من شعر رأسك ولا تحلق حتى تستبقي من شعرك ما تتحلل به بالحلق في يوم النحر عن أم الفضل رضي الله عنها وكانت تعلم أنه مفطر وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام فأخذت قدحا وملأته لبنا وأرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب. وكأنها تجيب على سؤالهم بقولهم الجواب ما ترون لا ما تسمعون الجواب ما ترون لا ما تسمعون أرسلت اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومشارب وأعطتهم جوابا يشاهدونه ويرونه فعلموا جميعا أنه عليه الصلاة والسلام مفتر بدون أن أحد يتكلم وبدون أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وانما ارسلت له اللبن فشرب وهو عليه الصلاه والسلام على دابته فاذا الحاج لا يصوم يوم عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه وجاء عنه في فضل صيامه انه يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده ولهذا قال اهل العلم ان صيام يوم عرفه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 وقت السفر إذا كنت في في سفر وارتحال فالافضل ألا تصوم الافضل ألا تصوم ما إن صمت إدراكا لهذه الفضيلة والثواب لا حرج عليك لكن الافضل ألا تصوم نعم أحسن الله ليكم يقول المدة التي تفصلني بين العمرة والحج ستة أيام وأنا وأنا أريد الحلقة مرتين فهل يمكنني ذلك هذه مدة قصيرة هذه مدة قصيرة ولهذا الأولى أن تقصر ولا تحلق تقصر من شعر رأسك ولا تحلق حتى تستبقي من شعرك ما تتحلل به بالحلق في يوم النحر ومدة ستة أيام يبدو الله أعلم أنه مدة قصيرة لا تكفي لنبات الشعر نعم صلى الله يقول من الاولى بتقديم الحج, بتقديم الحج عنه الوالد ام الوالده لعل جواب سؤال هذا السائل في الحديث عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك فهذا يفيد أن الأم لها الأولوية ولها الأحقية في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هل للمحرم أن يحلق لنفسه؟ لا أراد التحلل التحلل يعني حلق المحرم لنفسه أو لغيره يحصل به يحصل به التحلل حلقه لنفسه حلقه لغيره هذا لا شكال فيه يعني حلق المحرم لغيره يحصل به التحلل والحلقه لنفسه الأول أن يطلب من غيره أن يحلق له الأولى أن يطلب من غيره أن يحلق له وأن يباشر الحلق له نعم صلى الله عليكم يقول هل استخدام الصابون الذي فيه عطر يدخل فيه في الطيب هذا لا يجزم أنه يدخل في الطيب ولا يعد طيبا من غسل يديه بصابون وفيه شيء من رائحة العطر لا يقال إنه تطيب ولا يقال إنه تعطر فهو لا يعد من العطر ولا يعد من التطيب لكن كونه يترك ذلك احتياطا لعبادته لا شك انه اولى لا شك إنه أولى. لكن إن استعمله أو احتاج لاستعماله لغسل يعني وسخ في يده أو أو, أو أو أدم في يده أو نحو ذلك واحتاج لاستعماله لا يقال إن إنه قد تطيب ويلزم بالكفارة التي تنزم من مس طيبا لأنه في الحقيقة لا يعتبر مستطيبا، لكن احتياطا يتجنب ذلك احتياطا يتجنب ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول ما حكم تأخير إخراج الزكاة بسبب تحري إعطائها إلى مستحقيها مع العلم أن مبلغها كبير الزكاة ينبغي على من حان عليها من حال على ماله الحول أن يبادر في أخراجه وأن لا, يؤخره وأن لا يؤخره وقضية التحري لا تكون بعد حلول الحول هذا التحري الذي يريد أن يفعله يكون قبل حلول الحول يتحرى ويعرف أماكن المساكين ومواضعهم ويوصل إليهم الزكاة عندما يحول الحول أما أن يؤخر الزكاة إلى ما بعد الحول بوقت بحجة أنه يريد أن يتحرى يقال له هذا التحرى يفعله قبل حلول الحول نعم. أستغفر ليكم يقول وما حكم إعطائها على أقساط شهرية لبعض العوائل؟ قال لا. لأنهم لا يحسنون التصرف في هذا المال لو أعطيتهم دفعة واحدة. لا يعطيهم آآ آآ لا يعطيهم المال دفعة واحدة ولا أيضا يجعل المال عنده ولكن يعطيه إلى مثلا جهة تقوم مثلا بإعطاء الزكوات أو إذا كان لهؤلاء وكيل يحسن القيام على مصالحهم أو أمورهم من قرابتهم أو نحو ذلك يعطيه لهم أحسن الله عليكم يقول أريد الذهاب إلى جدة بعد الحج فهل أذهب قبل أن أطوف طواف الوداع وأرجع إلى مكة أم ماذا أفعل؟ إذا انتهى الحج وأردت أن تغادر إلى جدة أو غيرها لا بد أن يكون منك طواف بالبيت سبعة أشواط للوداع إن لم تفعل ذلك وذهبت إلى جدة وعدت وطفت الوداع لا ينفع لا ينفع لأن حصل منك سفر بدون وداع فإذا أردت أن تغادر إلى جدة أو غيرها فعليك اولا أن تؤدي هذا الواجب من واجبات حجك وطواف سبعة أشواط ثم توده اذهب إلى جدة بعد الوداع واقض حاجتك وارجع إلى مكة وسافر بدون وداع لأنك انتهيت وانت حجك وتم وداعك نعم صلى الله عليكم. يقول من خرج من من المسجد من باب ثم دخل من آخر يعني مرورا بالساحة فهل يصلي تحية المسجد إذا كان يريد الجلوس إذا كان يريد الجلوس فانه يصلي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أما إذا كان لا يريد الجلوس مثل شخص مثلا نسيء كتابا له داخل مسجد وداخل ليأخذ كتابه ويخرج ما يقال يلزمك ان تصلي ركعتين لأنه لا يريد الجلوس والحديث مرة معنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم هو يشير كأنه كان في المسجد ثم خرج ورجع كيف هو كان في المسجد ثم خرج من باب ودخل من آخر وجلس لا إذا, إذا خرج إذا كان داخل المسجد وخرج خارج المسجد لحاجة ولو كان لشيء قليل ثم رجع سواء من الباب نفسه ومن باب آخر وأراد أن يجلس فإن الحديث ينطبق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم أحسن الله ليكم يقول هل يشترط في الحج على الغير؟ أن يكون ابنا أو أن يكون الميت أوصى بذلك أو أن يكون له نية الحج لا يشترط ذلك يعني سواء حج عن الغير فرضا أو نفلا وسواء كان الغير قريبا أو ليس بقريب وسواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك يشترط أن يكون من يحج عنه إما ميت أو مريض مرض لا يرجى برؤه أو كبير هرم لا يستطيع الركوب نعم. صلى عليكم يقول ما حكم من ينفر من مزلفة من مزدلفة ليلا ليرمي الجمرة العقبة تقريبا في الساعة الثانية عشر ليلا كونه كون ينفر بعد منتصف الليل ومعه ضعفه وكبار سن ونساء فله ذلك حتى وإن حصل منه الرمي في آخر الليل من أجل هؤلاء الضعفاء أما إذا كان ليس له عذر فلا لا تشمله هذه الرخصة لأنها رخصة للضعفاء والنساء وكبار السن ومن في حكمهم نعم. صلى الله عليكم يقول بعدما أديت العمرة هل يجوز لي كلما دخلت البيت الحرام أن أطوف به؟ الطواف التنفل بابه واسع متى شئت لكن تحدث فيما سبق إذا كان المطاف مزدحم بالطائفين فلا تتنفل بالطواف في مثل هذا الزحام وإنما خفف على إخوانك ولا تسبب في مزيد الزحام وأنت تريد أن تتنفل واترك هذا المطاف لمن يؤدون فرضهم من يؤدون فريضة من فرائض حجهم أو عمرتهم فإذا التنفل مشروع في كل وقت لكن إذا كان المطاف مزدحم فالاولى بك أن لا تفعل ذلك تخفيفا على إخوانك الطائفين صلى الله عليكم يقول ما حكم الشرع في أن تنادي الحاج بالحاج أو الأفضل أن تناديه باسمه هل أنت تناديه يا مصلي لكونه يصلي وإذا كان ممن يدفع الزكاة إذا أردت أن تناديه تقول يا مزكي يا مزكي فلان ويا مصلي فلان ويا متصدق فلان ويا صائم فلان ما الذي استثنى الحج؟ من هذه الاعمال بان يقال يا حاج فلان وانت لا انت تراه يصلي ولا تناديه يا مصلي وتراه ايضا يصوم ولا تناديه يا صائم وتراه يتصدق ولا تناديه يا متصدق فما الذي خص الحج بذلك وبعض الحجاج بعد أن يؤدي الحج لا يقبل أن ينادى إلا بالحج فلان وتعتبر عند بعض الناس جريمة أن يناديه بدون أن يقول الحاج فلان تعتبر جريمة أن يقول يا فلان بدون أن يقول له الحاج أن يتنبه أن الحج عبادة يقوم بها الحاج تقربا إلى الله ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله لا يحج من أجل أن يقال يا حاج فلان لا يحج لأجل أن يقال له الحاج فلان وإذا لم يقل له ذلك غضب لا حجه لله قربه لله سبحانه وتعالى يرجو بها ما عند الله تبارك وتعالى وهذا التلقيب بهذا اللقب لم يكن معروف إطلاقا عند السلف إطلاقا هل سمعتم انهم كانوا يقول الحج أبو بكر رضي الله عنه الحج عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحاج أحمد بن حنبل رضي الله عنه والحج ابو حنيفه رضي الله ورحمه الله وغير ذلك ما كان يقول ما يعرف أبدا هذا ما وجد إلا عند المتأخرين عند المتأخرين أما المتقدمين ما كانوا الحج مالك بن أنس رحمه الله الحج الشافعي ما, ما كانوا يقولون ذلك ولا يعرف إطلاقا هذا إنما وجد هذا عند المتأخرين ويشتد الأمر يعني غرابة عندما يغضب بعضهم أن لا يقال عنه الحاج فلان الصحيح أن يغضب عندما يقال الحاج فلان الصحيح أن يغضب عندما يقال الحاج فلان يقول لا لا تقول هذا هذا غير معروف عند السلف وعند الصحابة هو أن يقول ذلك هذا هو الصحيح ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع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 واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إننا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبانك أنت الله لا اله إلا أنت يا حي يا قيوم يا عزيز يا متين أن تنصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم آمن روعاتهم واسترعوراتهم واحقن دماءهم يا رب العالمين اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو إيماننا أو اسلامنا أو سلامنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.